بوك تو نيوزت اترا ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون ماساي جوه تخويا تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية كو كيني موسوار اسبانيش اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه اديني برتغاليش هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه بو دي و باك ايتاليش نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه مندو سي فليسني شوم مير ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا جوهت يان غاتي Njësoj. El lugatu mutashabaha ila hadd ma. El lugat mutashabaha ila hadd ma. Mund t'ju kuptoj mirë. Astati'u an afhamaha jayidan. Astati'u an afhamaha jayidan. Por të flasësh dhe të shkruash është ايه فيستير لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيء صعب باي اكو شوم غابيمه وما زال اعمل اخطاء كثيره وما زال اعمل اخطاء كثيره يلوتم Ma korrigjoni. Arju an tusahha li da'iman. Arju an tusahha li da'iman. Shiptimi juaj është mjaft i mirë. Nutquka jeyid tamaman. Nutqak jeyid tamaman. Ju keni një thaks شورتر عندك لهجه بسيطه عندك لهجه بسيطه تاوهني س غافيني يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت صيله اشت جوها جوي امتاره ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ ا فريكوينتوني نdoi një kurs gjuhë؟ هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ çfarë libri përdorni? أيو منهج انت الصعمل أي منهج تستعمل؟ نو كيدي بور مومنتين س سي كو هات لا اعرف اسمه في الوقت الحالي لا اعرف اسمه في الوقت الحالي سما كويتو هات تيتولي العنوان لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي اكام هرور لقد نسيته للتو لقد نسيته